بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجاد في زوجها وتشكو الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظلمون وَمَا لَهُمْ إِلَّا اللَّاءِ وَبَلَغَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا وَجَهْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ ظَاهَرُوا فَأَشْرِقِ الْبُرْقَانَ فَأَشْرِقِ الْأَضْحَى بِالْأَمِينِ سَمَا سَتْ لَنْ تَكُنْتُمْ عَدْلًا بِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَضِم فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا لِي أَن يَتَمَنَّى السَّمَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَصِيَامُ 60 يَوْمًا نَّذِكْرَىٰ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَنْسُهُدُوا لِيَكُنْ تَخَادُكُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَدَاعُ الصَّمُّ وَالْبُكْمُ جَمِيعًا فَيُمْضُونَ قوال الله ولاكم والله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض لا يقيم منهم جماعة صلاة إلا هو الرابعهم ولا خمسة إلا هو الثالثهم ولا أحد من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إن منلبه بما عملوا يوم الانام أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ مِن نَّجْوَاتِهِمْ مَن يَعْذِلُونَ لِمَاهُ عَنهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءَهُمْ تَحِيَّةٌ بِمَا لَمْ يُحَيِّ تَهُنَّ لَهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَكِذِبٌ أَمْ لَمْ يُعَذِّبْنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُ جَهَنَّمَ أَنْ يَسْلُونَهَا فَبِتَأْنِصٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى اذكروا الله ثلاثه فناجا باسمه والعلي والمعظ والسنين وتناجو بالله واتقوا واستغفروا الله الذي اليه تحشرون ان من نجوان الشيطان يخذن الذين امنوا وليس بضار شيء الا باذنه وعلى الله يتوكل المؤمن يا ايها الذين امنوا الى الذين لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يشرح الله لكم وَإِذَا يُنَادُونَكَ فَيَقُولُونَ إِنَّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَإِنَّا مُسْلِمُونَ وَإِذَا يُنَادُونَكَ فَيَقُولُونَ إِنَّا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَإِنَّا مُسْلِمُونَ فَأَقْدِمْ بين يَدَيْكَ وَدِيْنَةٌ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَزْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَاءُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَدَوَاكُمْ صَدَقَةً فَإِذَا نُطِقَ التَّالِي وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ يَكُونُ عَلَى الْكَذِبِ وَمَنْ يُعْلِنُ الله اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّ لَهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱتَّخَذُوا۟ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَطُبَّ لَهُمْ عَذَابٌ نُّذُرِ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَدعُونَهُمُ وَامَجْمَعًا لَيَحْلِفُونَنَّ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم عَلَى شَأْنٍ أَلَا إِنَّهُمُ الْمُكَذِّبُونَ يَسْتَحْوَذُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنَّىٰ لَهُمُ الْإِكْرَاهُ شيطان الا اين يحب الشيطان يمر خاطر ان الذين لا يؤمنون ورسوله اولئك في الازلين تَبْتَغُونَ مِنَ الأَغْلِبَةِ وَأَنَا وَصَلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُحْسِنُونَ إِلَى النَّاسِ مَا اتَّقَوْا وَاللَّهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءً أَوْ أَبْنَاءً أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَخْتَرَاهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَلْيَمَنَهُمْ وَالَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِن دُونِهَا مِن كُلِّ بَابٍ يَحْمِلُونَ تَحْتَ الْأَرْضِ كُلَّ أَنغَامٍ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا